ولا تحتقرن يا أخي شيئا من عملك أن يجعل الله جل وعلا فيه سبب نجاتك وقد تأتيك اللفظة تريد أن تنزع من فيك فاحبسها إن غلب على ظنك أنه ربما تحول بينك وبين رحمة الله ولا تأتيك الخطوة تغلبك تسوقك إلى معصية الله فربما يكون فيها هلاكك ولا تحجم أبدا عن موطن تعلم أن فيه رضوان الله واعلم أن أعظم مواطن تتجلى فيها رحمة الله هي بيوته قال الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور مبين أين موطن نوره قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه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 رب كل شيء ومليكه خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه أسألك اللهم بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفا لديك وعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأنت تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، اللهم أغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، اللهم أغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين رجالا ونساء ذكرانا وإناثا كبارا وصغارا يا رب العالمين اللهم إننا نستجد في هذا المقام رحمتك ونستدفع في هذا المقام نقمتك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك ربنا أن تكون أعمالنا لأحد غيرك الله اللهم احفظها أن تكون لياحد غيرك يا رب العالمين اللهم اجز عنا من بنا هذا المسجد خير الجزاء وقفل له وارحمه وسعله في قبره وبارك له فيه يا رب العالمين واجز عنا إمامنا يا رب العالمين خير الجزاء ومن أعانه وساعده وسانده في قامة هذه الدروس المباركة اللهم لا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب اللهم لا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب اللهم جعلها لك يا رب العالمين وحدك وأعظم لنا بها الأجر وأزل لنا بها عنا الوزر وتقبلها منا جميعا يا رب العالمين واغفر لنا سيئات أعمالنا وإسرافنا لهذا الجلال والإكرام اللهم واغفر لنا ولوالدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك واجعلنا في بلادنا هذه مطمئنين مباركين يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك وصل اللهم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين